وَإِن تَجَهُرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ۖ كُفُّوا ۖ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا موسى إني أنا ربك فاخلع ما عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأن اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكادوا فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. 119. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا 110. وما تلك بيمينك يا موسى 111. قال هي عصايا تركوا عليها وهش بها على ظنمي وليخيها مآر أخرى 112. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 113. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 قال رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهُ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِنَ السَّمَاءِ ماء به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعانكم إن في ذَلِكَ لآيات لأولنها منها خلقناكم وَفِيهَا نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبا أبا قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نَحْنُ ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن محشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كئده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحفكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بزحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجست في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما اننا صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر كيف آتا فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال امنتم لو قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علنكم السحر فلنقطع عنكم الى يقوم ارجلكم من خلاف ولو صلبن نبذ في رضعا نق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 ونزلنا عليكم المن والسلوا كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلم عليه غضبي فقد هوا وإني لوفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظل المستامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قومي لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك لملاقنا ولكنهم من أوزار من زنة القوم ولكنهم من أوزار من زنة القوم فقذفناها فقذفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قرون فقالوا هذا إلههم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم وَلَا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا قَالَ قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاقفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ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 116. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 117. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 118. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فاذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعِنْدَ الْوُجُوهِ الْحَيْرِ قَنُومٌ وَخُذْ خَالًا مَنْ حَمَلَهُ الْغُلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ وَالْأَجْرُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا مَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَاءَ تَبَاهُرُ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو فَإِنَّ مَا يَتَّقِنَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بصيرا قال كَذَلِكَ تَطْكِئُ آيَاتُنَا فَاسِتَاءَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ آخِرَتُهُ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي ولولا كلمة سبقت من رَبِّكَ لكان لزاما وأجل مستمى فاصبر على ما يقولون واستبح بحمد ربك قبل طبوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبحوا طراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما بِهِ به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا